يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا لَنُبَذَا أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ فَلَقَتْ حَمَلَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ وَطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مقربة أَوْ مِسْكِينًا ذامَتْ رَبَّه ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة